بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعله رمادا والنور ثم الذين كفروا بربهم يعبدون والذي خلقكم من طين ثم قضى أجله ثم قضى أجله وأجل مسمّعه ثم أنتم تمترون وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون وما تأذهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين، ثُمَّ قَدْ كَذَّبُوا بِالْحَقِّ لَمْ نَجَّاهَ. فسوف يأتيهم أباء وما كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهل كنا من قبلهم من قرن مكنناهم مكنناهم في الأرض ما لم نمكن لكم وأرسلنا السماء عليهم وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ فَأَهْلَكْنَاهُمْ بِذُنُوبِهِمْ وأنشأنا, وَأَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ وَلَوْ نَدَّلْنَا عَلَيْكَ كِتَابًا فِي قِرْطَاسٍ فَلَمَسُوهُ بَأَيْدِيهِمْ لَقَالِ لَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ وَقَالُوا لَوْلَا أُنْزِلَ عَلَيْهِمْ مَلَكٌ وَلَوْ أَنزَلْنَا مَلَكًا لَقُضِيَ الْأَمْرُ ثُمَّ لَا يُنْظَرُونَ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ مَلَكًا لَدَعْنَاهُ رَجُلًا لَجَعَلْنَاهُ رَدُّ لَونٍ وَلَلَبَسْنَاهُ عَلَيْهِمْ مَا يَلْبِسُونَ وَلَقَدْ أَسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِنْ قَبْلِكَ فَحَقَبِ الَّذِينَ سَخَرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ قُلْ سَيَرُونَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ ما هو ظر كيف كان عاقبة المكلبين كل ما في السماوات والأرض كل لله كتب على نفسه الرحم لا يجمعنكم إلا يوم القيامة لا غيب فيه الذين خسروا أم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 وذلك الفوز المبين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده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 ثم نقول للذين أشرقوا ثم نقول للذين أشرقوا أين شركاؤكم الذين كنتم تزعون ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا والله ربنا قالوا والله ربنا ما 119. انظر كيف كذبوا على أنفسهم 110. وظل عنهم ما كانوا يفترون 111. ومنهم من يستمع إليك 112. وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقنوا وفي آذانهم وقراء وَإِن يَرَوْا كُلَّ آيَةٍ لَّيَقُولُوا بِهَا حَتَّىٰ إِذَا جَاءَ كَيْدُهُمْ يُجَادِلُونَكَ يُجَادِلُونَكَ يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ هَٰذَا يَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ هَٰذَا إِلَّا أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ وهم ينهون عنه وينأون عنه وإيه يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون ولو ترى إذ طقف على النار فقالوا فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين بل بدا لهم ما كانوا يقول من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكابدون وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين ولو ترى إذ نقفها على ربهم قال أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنا تكفرون، قد خسر الذين كذبوا بلقاء إلا حتى إذا جاءتهم الساعة بعثة قالوا قالوا يا حسرتنا على ما فضتنا فيها وهم يحملون أوزارهم. وهم يحملون أوزارهم على ظهورهم ألا ثا أَمَا يَذْرُونَ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعْبٌ وَلَهُمْ وَلَدَارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَفَقُونَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ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 صبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى آتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ورقد جاءك من نبأ المرسلين وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أنت بتغي نفخا في الأرض أو سلما في السماء أو سلما في السماء فتأتيه بأيام ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونا من الجاهلين إنما يستجيب الذين يسمعون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 وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمم أمثالكم ما فرقنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون، والذين كلبوا بآياتنا صم وبكمل في ظلمات. من يشئ الله يضلله، ومن يش يجعله على صراط مستقيم.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 ونما تشركون، ولقد أرسلناه إلى أمة من قبلك، فأخذناهم بالبأس، فأخذناهم بالبأس، والضرار لعلهم يتضرعون. فلولا إجاؤهم بأسنا تضرعوا ولكن ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكر به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى حتى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 قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وقتم على قلوبكم من إله غير الله يحتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون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 والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل ها أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير هفلا تتفكرون وأنذر به الذين يقافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ليس لهم من دونه وليه ولا شفيع لعلهم يتكونون ولا تقرض الذين يدعون ربهم بالغدات والعشش يريدون وجه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتقرضهم فَتَنطُرُدُهُمْ فَتَكُونُ مِنَ الظَّالِمِينَ وَكَذَالِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ يَقُولُونَ أَهَؤُلَاءِ لِيَقُولُوا أَهَؤُلَاءِ إِنَّ اللَّهَ عَلَيْنَا مِن بَيْنِنَا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 قل لا أتبع أهواء ثم قد ظللت إذا و وما أنا من المهتدين قل إنني على بينة من ربي وكذبتوا به ما علذ ما تستعجلون به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 الله ولئن ولا شفيع وإن تعدي الكل عدل الله يؤخذ منها أولئك الذين أبصروا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يك قل أنا دعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد عنها أعقابنا بعد إذ هدانا الله ونرد على أعقابنا بعد إذ هدان الله كن في الأرض عيران حيران له أصحاب يدعونه إلى الهدى ادنا قل إن هدى الله هو الهدى وأمرنا لنسلم لرب العالمين وأن أقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي إليه تحشرون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 وَإِذْ قَالَ إِلَى رَاعِهِ لِأَبِيهِ آدَمَ أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً إِنِّي أَرَكَ وَقَوْمَكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَكَذَلِكَ نُرِيْهِ إِبْرَاهِيمَ مَلِكُوَةِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُقِينِينَ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيهِ اللَّيْلَ رَأَكَ وَكَبَّنِ قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَا أُحِبُّ الْآفِلِ فَلَمَّا رَأَى الْقَمَرَ رَبَّا زِغًا قَالَ هَذَا رَبِّ فَلَمَّا أَفَلَ قَالَ لَئِنْ لَمْ يَهْدِنِي رَبِّ لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين فلما رأى الشمس باذغة قال هذا ربي هذا أكبر فلما أفلت قال قال يا قوم إني بريم ما تشركون؟ إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا حنيفاً وما أنا من المشركين، وحاججه قومه. قال أَتُعَادَ. ولا أخاف ما تشركون به، ولا أخاف ما تشركون به إلا أن يشاء ربي، إلا أن يشاء. وسع رب بكل شيء علم أن أفلا تتذكرون وكيف أخافهما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله أنكم أشركتم بالله ما لم ننزل به عليكم سلطانا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 وتلك حجة لنا أتينا إبراهيم على قوم نرفع درجات من نشاة إن ربك حكيم عليم ووَهَبْنَا لَهُ إسحاق ويعقوب كُلَّنَّ هَذِينَ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 وإسماعيل واليتع ويعسوا الانف وكلهم فضلنا على العالمين ومن آمن آباؤهم وذرياتهم وإخوانهم وجتبناهم وجتبناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم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 فقد قَوْمٍ كُنَّا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ تَبْدُو دَاهِمٌ قَتْدِهِ قُل لَّا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْعَالَمِينَ وَمَا قَدَرَ اللَّهُ حَقَّ قَدْرِهِ قالوا إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء؟ قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا نورا وهدا للناس تجعلونه قراطيسا بدونها وتخفون كثيرا وَأُلِّمْتُم مَا لَمْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلَا أَبَاؤُكُمْ قُلِ اللَّهُ ثُمَّ مَذَرُهُمْ فِي خُضْهِمْ يَلْعَبُونَ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلَ لَهُم بَارَكُم مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ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 وَمَن قَالَ سَأُنْزِلُ مِثْلَ مَا أُنْزِلَ اللَّهُ وَلَوْ تَرَاءَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَنَايَا كَبَسَتْ أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُ سَكُمُ الْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابًا الْهُنِ بِمَا كُنْتُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ غَيْرَ الْحَقِّ وَكُنْتُمْ عَنْ آيَاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ وَلَقَدْ جَئْتُمُونَا فُرَادًا كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَوْتٍ 119. وتركتم ما قولناكم وراء أغهوركم وما نرى معكم شفاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون إن 119. فالق الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت من الحي ذلك الله فأما تؤفكون 110. فالق الإصباح وجعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا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 فأخرجن منه خضرا، فأخرجن منه خضرا نخرج منه حب متراكبا، ومن النخل من طلعة قنوان الدانية وجنات، وجنات من أعنب وزيتون ورماة مشتبها. وَالزَّيْتُونَ وَالرُّمَّانَ مِمَّا مُسْتَشْبِهًا وَغَيْرَ مُتَشَابِهٍ ۙ انظُرُوا إِلَى ثَمَرِهِ إِذَا أَثْمَرَ وَيَنْعِهِ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكُمْ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ, سبحانه وَتَعَانَ مَا يَطِفُونَ بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولدون وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكَاءَ الْجِنَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ دَنِينَ وَبَنَاتٍ بِغَيْرِ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يَصِفُونَ بديع السماوات والأرض أنا يكون له ولد ولم تكن له صاحب وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء تعبدون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 فَمَنْ أَبَصَرَ فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ عَمْيَفَ عَلَيْهَا وَمَا أَنَا عَلَيْكُمْ بِحَفِيرٌ وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الْآيَاتِ وَلْيَقُونُوا دَرَسْتَ وَلِنُبَيِّنَهُ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ اتَّبِعْنَاهَا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 لَإِنْ جَاءَتْهُمْ آيَةٌ لَيُؤْمِنُوا بِهَا قُلْ إِنَّمَا الْآيَاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَمَا يَشْعُرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُ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 وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَىٰ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا مَا كَانُوا لِيُؤْمِنُوا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ وَكَذَٰلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فدره وما يفترون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 الذين آتيناهم الكتاب يعلمون أنه نزل من ربك بالحق فلا تكونن من الممترين وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم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 الله أعلم حيث يجعل رسالته سيصيب الذين أجرموا فعار عند الله وعذاب شديد بما كانوا يمكرون فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام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 وقال أولياءهم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قانا رمثوكم أن رمتوا كن خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم وكذلك ولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون يا معشر الجن والإنس فَإِذْ أَلَمْ يَأْتِكُمْ رُشَلٌ مِنْكُمْ يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي يَقُصُّونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِي وَيُنْذِرُنَّكُمْ لِقَاءِ يَوْمِكُمْ هَذَا قَالُوا شَهِدْنَا قَالُوا شَهِدْنَا عَلَى وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا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 ارْبُكَ الْغَنِيُّ ذُو الرَّحْمَةِ إِنْ يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَاءُ وَيَسْتَخْلِفْ مِنْ بَعْدِكُمْ مَّا يَشَاءُ كَمَا أَنْشَأَكُمْ كَمَا أَنْشَأَكُمْ 119. إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين 110. قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار اننه لا يفلح الظالمون وجعلوا لله مما درا من الحرف والأنعام نصيبا فقالوا هذا لله فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا فَمَا كَانَ لِشُرَكَائِهِمْ فَلَا يَطِلُ إِلَى اللَّهِ وَمَا كَانَ لِلَّهِ فَهُوَ يَصْرُ إِلَى شُرَكَائِهِمْ سَاءً وكذلك زين لك كثير من المشركين قتل أولادهم شركاءهم ليؤردوهم ليؤردوهم وليلبسوا عليهم دينهم ولو شاء الله ما فعلوه فذروا وما يبترون وقالوا هذه أنعمون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 ما كانوا يفترضون أقالوا ما في بطون هذه الأنعام خالصة لذكورنا خالصة لذكرنا ومحرم على أزواجنا وإن يكن ميتة فهم فيه شركاء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 إنه لكم عدو مبين ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز ثنين والآن آل لك ريم حب وما أملئن فئين أما اشتملت أَمَّ اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنثَيَيْنِ نَبِّئُونِي بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ وَمِنَ الْإِبِلِ اثْنَيْنِ وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ قُلْ أَنَا ذَكَرٌ حَرَمٌ وَأُمٌّ لِّثَيْنِ أَمْ أما اشْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَمَّ اجْتَمَلَتْ عَلَيْهِ أَرْحَامُ الْأُنْفَيَينَ أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ وَصَّاكُمُ اللَّهُ بِهَذَا فَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا مِنْ مَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَ الْنَّاسَ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِلَ قَوْمًا وَارِمِينَ قُل لَّا أَجِدُ فِيمَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا, إلا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِن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 إلا ما حملت ظهورهما أو الحوائى أو مختلط بعون أو مختلط بعون ذلك جزيناهم ببغيهم وإننا لصادقون فإن كذبوا كف قربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا أباونا ولا كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا والهلع عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا وان إن تتبعون إلا وان وإم أنتم إلا تخرفون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 ولا تتبعه الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعبدون قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانه ولا تقتلوا أولادكم من إملاء ق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ضمر منها وما بقى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلك رضاقتهم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 ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراط مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلك وصاكم به لعلكم تتقون ثم أتينا موسى الكتابة ممن على الذين أحسن وتفصيلا لكل شيء ودو ورحمة لعلهم لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فَاتَّبِعُوهُ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ أَن تَقُولُوا إِنَّمَا أُنزِلَ الْكِتَابُ عَلَى قَوْمٍ قَائِفَتَيْنِ مِنْ قَبْلِنَا مِنْ قَبْلِنَا وَإِنْ كُنَّا عَن دِرَاسَتِهِمْ لَغَافِلِينَ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 سَنَجِزَ الَّذِينَ يَصْدِفُونَ عن آيَاتِنَا سُوءَ الْعَذَابِ بِمَا كَانُوا يَصْدِفُونَ هَلْ يَوْضُرُنَّ إِلَّا أَنْ تَأْفِيَهُمُ الْمَلَائِكَةُ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 118. قل انتظروا إنا منتظرون 119. إن الذين فرقوا وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنها أمرهم إلى الله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 قل إنني هدى لي ربي إلى صراط مستقيم بين قيما بين قيما من لتي إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن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 ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزير واذرة وزر أخرى ثم إلى ربكم فينبئكم، فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلاء فالأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات اليميل وكم اليميل وكم فيما أثاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم